We بسم الله الرحمن o i نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هاد ओह जी no go <laughs> and و ا ت م م ه ا ع لى ا ب do uh. ولقوه في <تصفيق> and قالوا لئن أكله الظلام um o or... Was it? Allah والله المستعد bom um... والله عليم بما يعملون وشروه بثمن Won't go there وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشد amount of ولمعاذ الله إنه ربي أحسن متوى a الباب وقدت قميصه من زبر وألف يا سيدها No! <laughs>